الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عن الحمد لله من السماوات ومن الارض ومن اما شاء من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت عافيتنا ومن كل ما سمعتنا تمم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حكمك فغفرت فلك الحمد ومسقت رزقك فأعطيت فلك الحمد وأجرك أكرم النجوم وجانك أعظم الجان وعطيتك أفضل العطيات لا لآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقلبنا إلى حبه اللهم ما حجبت علينا مما نحب فاجعله فراغا لنا على ما تحب وما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب اللهم برحمتك أستغير أصبح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعورة وخطيئة وإننا لا نفق إلا فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها نا المستقيم، اللهم ما سألناك من خير فأعمنا، وما لم نسألك فبتددنا، وما قصرت عنه آمال. فاعفو عنا اللهم إنا نسألك مهدبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل يث والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسين منا للمحسنين، فإن لم يكن من بيننا محسن، فهبنا إلى ساعة رحمتي. فهبنا إِلَى سعة رَحْمَتِكَ فَإِنَّ رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء اللهم بلغنا رحماتك اللهم بلغنا رحماتك إلى هناك قلت وقولك الحق في شأن من كفر بك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقلت في شأن من آمن بك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم أنزل علينا هدايتك وسكينتك اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأقر وأعيننا بما تحب واختم لنا بما تحب يا رب العالمين اللهم أنزل علينا رحمة من عندك ترحمنا تقبل بها أعمالنا وتستر علينا بها عيوبنا وتشفي مبتلانا ومرضانا بها وتقبل بها توباتنا وتغسل بها حوباتنا وتستد بها ألسنتنا وتسلل بها سخارنا وحب الغهور والرياء والسمعه يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخياء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من هو كل يوم هو في شف إن لنا إخوانا في بقاع الأرض في فلسطين وفي الشام وفي بورما من اللأواء والبلا ويا كاشف الغم اكشف غمهم ويا منفس الكرب نفس كربهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل عدوهم في سفان وامره في وبان يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه أمورنا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 وعلى آله وصحابته مجمعين